وقفينا على آثارهم بعيت لمر يم مصدق لما بين يديه من التوراة واتيناه الإنجيل واتيناه الإنجيل فيه هدوء ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدوء وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل الله فيه ومن لم يحتر بما أنزل الله فأولئك فأولئك هم الفاتقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه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 ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن يبلوكم ولكن يبلوكم فيما آتاكم فسبق الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبذكم بما كنتم فيه تختلفون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 وصيبه ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وانك كثيرا من الناس لفاسقون اف حكم الجاهليه يبغون اف حكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون